الوعي الكوني ما هي صفة الوجود وبعباره اخرى ما هو الم الزم لوازم الوجود اننا لا نعرف الشيء الموجود تعريفا سائغا اذا قلنا انه هو الشيء الذي ندركه بالحس او بالعقل او بالبصيره لاننا بهذا التعريف نعلق الموجود على موجود اخر هو الذي يدركه بحسه او بعقله او ببصيرته فلا يكون الشيء موجودا الا اذا كان له محسوس ومدركون الا اننا نعطي الوجود الزم لوازمه اذا قلنا انه غير المعدوم فيكفي ان ينتفي العدم ليتحقق الوجود وكل ما ليس بمعدوم فهو لا محاله موجود وليس من الضروري لانتفاء العدم قوام الكثافه او قوام التجسد الذي يقبل الادراك بحاسه من هذه الحواس الجسديه اليس هذا القوام الكثيف او المتجسد ضروريا لاثبات وجود الماده نفسها وهي التي عرفها الناس ماثله في الاجسام الكثيفه وسائر المحسوسات لان الاجسام الماديه كلها تنتهي الى ذرات ثم الى اشعاع في الفضاء ويحق لنا ان نقول ان الاشعاع معنى ابسط من الحركه لان الحركه تقع في جسم متحرك وفي وسط تتاثر الحركه فيه ونحن لا نعرف الوسط الذي يسري فيه الاشعاع الا بالفروض والتخمينات ولا نبصر كل اشعاع بالعين المجرده ولو كان على مقربة من العين فقوام الكثافه ليس ضروريا لاثبات وجود العناصر الماديه فضلا عما عداها ولا يستلزم وجود شيء مادي ان يكون له هذا القوام فيجوز لنا ان نقول ان الوجود اقرب الى طبيعه المعقولات المجردة منه الى طبيعه الملموسات والمحسوسات وسواء أجاز هذا او لم يجوز فلا شك ان العدم ينتفي بمجرد العلم بالوجود ولا يستلزم انتفاءه اي أن تلبس هذا العلم بماده لها قوام فعلم الموجود بوجوده يحقق له كل صفات الوجود التي ينخودها العدم وليس لها نقيض سواه وليس لاحد ان ينكر وجود شيء من الاشياء لانه لا يدركه بحاسة من حواسه التي تعود ان يدرك بها الاشياء فقد تتم للشيء كل صفات الوجود وهو غير محسوس وقد تدق الحاسة الطبيعية حتى تتجاوز اضعاف مداها المعهود في معظم الاحياء وقد تتضاعف بالوسائل الصناعيه فيثبت لنا ان الاسماع والابصار قد فاتها شيء كثير مما يدرك بالاذان والعيون الموجودات اذا غير محصوره في المحسوسات ومن الواجب ان نسلم بقيام موجودات لا تحيط بها الحواس والعقول لان انكارها جهل لا يقوم على دليل ولان وجودها ممكن وليس بالمستحيل بل هو ألزم من الممكن على التحقيق لأن الحواس كلها لم تكن إلا محاولة مترقية لإدراك ما في الوجود ولم تقف هذه المحاولة ولا هي مما يقبل الوقوف إذ وقوفها يستلزم مانعا يعوقها أن تزداد كل ما ازدادت فيما مضى وأن تترقى كما ترقت في طبقات المخلوقات وليس هذا المانع بالمعروف فمما لا شك فيه ان الكون اعم من الوعي الانساني على اختلاف درجاته وان الوعي الانساني كله اعم من هذا الوعي الظاهري الذي تترجم عنه الحواس ويدخل احيانا في نطاق المعقولات وقد اصبحت كلمه الوعي الباطني من الكلمات الشائعه على الافواه وما الوعي الباطني مع هذا بجماع محتواه تركيب الإنسان وما تزود به من طبيعة الحياة والوجود وغاية ما يملكه المتردد في حقيقة الموجودات الخفية أن يقول إن وجودها غير ثابت لديه فأما أن يقول إن وجودها غير ثابت له ولا لغيره وأنها لن يثبت لها وجود على الإطلاق فذلك قول تقريبا لا حق له فيه ولا سند له عليه وقد يكون المصدق بالخرافات احكم منه رايا واصوب منه فكرا لانه يصدق شيئا قد يتسع للتصديق والتكذيب ولا نقصر القول هنا على الوعي الكوني الذي اشرنا اليه في خاتمه الفصل المتقدم ولكننا نطلقه على كل وعي يتجاوز اماد الحواس المعهوده وهو على ضروب كثيره يبحثها العلماء في عصرنا هذا ولا يقطع احد منهم باستحالتها وقلة جدواها ولكنهم يتفاوتون في تقرير نتائجها وتعليل هذه النتائج ويتركون الابواب مفتوحه فيها لزياده البحث والاستقراء والملكات النفسيه التي يدور عليها بحث العلماء في الوقت الحاضر اكثر من نوع واحد في افعالها وتجاوزها لمألوفات الحواس الانسانيه والحيوانيه ولكنها تتلخص في بضعه انواع هي الشعور على البعد او الايباثي والتوجيه على البعد او التليرجي والتنويم المغناطيسي او ماجنيتيزم وقراءه الاشياء او معرفه الاخبار عن الانسان من ملامسه بعض متعلقاته كمنديل او قلم او خاتم او علبه او ما شاكل هذه المتعلقات اوبجكت ريدينج اور سايكومتري وتفسير الاحلام دريم انتربريتيشن والاستيحاء الباطني او اوتومكيزم والوسواس او الهوسينيشن واستطلاع المستقبل أو Pre-Cognition واستطلاع الماضي أو Retro-Cognition والكشف Clear-Voyance وتحضير الأرواح Spiritualism وكل هذه الملكات قديم معهود في جميع الأحوال والعصور ولم يجد عليه إلا التسمية العصرية ومحاولة العلماء اي يحققوه بالتجربه والاستقصاء ربما كان اشيع هذه الملكات واقربها الى الثبوت واغناها عن ادوات المعالجه والتناول باساليب التلقين والتدريب هو الشعور على البعد او فيليبافي كما سمي في اواخر القرن التاسع عشر تركيبا مزجيا من كلمتي البعد والشعور في اللغه اليونانيه وقد تواترت احاديث الناس في الشعور على البعد فرويت فيه روايات كثيرة يتفق اصحابها في اقوال متقاربة وفحواها انهم يستحضرون في اخلادهم سيرة انسان بعيد لغير سبب يعلمونه فاذا هو ماثل امامهم ساعة استحضاره او يقلقون لغير سبب في لحظة من اللحظات ثم يعلمون بعد ذلك ان انسانا عزيزا عليهم كان يتالم او يذكرهم في تلك اللحظه وهو في ضيق وتويس وقد يسمعون هاتفا يلقي اليهم بعض الكلمات ثم يقال لهم ان هذه الكلمات قد هتف بها مريض يحبهم ويحبه وهو غائب عن وعيه وندر من الناس في الحواضر والقرى من لم يسمع بروايه من هذا القبيل وقد جرب الشعور على البعد باحثون مختلفون منهم المؤمن بالنفس ومنهم الملحد الذي لا يؤمن بغير المادة ومنهم المتدين الذي يلتمس لهذا الشعور علة من العلل الطبيعية ولا يرى ضرورة للرجوع به إلى عالم الروح والعقل المجرد النفساني الكبير ويليام مكدوغل وهو من المؤمنين بالعقل المجرد يقول في خطاب الرئاسة لجماعه البحوث النفسيه سنه 1920 انني اعتقد ان الثلبث وشيك جدا ان يتقرر بصفه نهائيه في عداد الحقائق المعترف بها علميا بفضل هذه الجماعه على الاكثر وبما بلغنا هذه النتيجه فان خطرها من الوجهتين العلميه والفلسفيه سيربى كثيرا على جملة المسائل التي أدركتها معاهد التحقيق النفساني في جامعات القارتين وفي سنة 1927 قال الدكتور تا واو ميتشيل في خطابه لقسم المباحث النفسية في المعهد البريطاني لا بد من الاعتراف بالتليباثي أو بوسيلة من الوسائل التي قد نسميها الآن خارقة بالعاده لاننا اذا انكرناه وقفنا حائرين بين يدي الظواهر المعززه بادله الثبوت مما لا نستطيع له نفيا ولا تعليلا والكاتب الامريكي الشهير ابتون سنكلير يؤمن بالفلسفه الماديه دون غيرها ويجرب الشعور على البعد بينه وبين زوجته على ملء من الشهود والمتعقبين ويقرر وأنه أجرى مئتين وتسعين تجربة يعتبر ثلاثة وعشرين منها ناجحة كل النجاح وثلاثة وخمسين منها ناجحة بعض النجاح وأربع وعشرين منها مخفقة كل الإخفاق ويقول الدكتور وولتر فرانكلين برينس صاحب كتاب ما وراء المعرفة المألوفة Beyond Normal Cognition وهو من المتعقبين للسنكلير وغيره من اصحاب التجارب في هذا الموضوع انني بعد سنوات من التجارب في تفسير مئات من الالغاز الانسانيه التي تشتمل على الغش المقصود وغير المقصود وعلى الوهم والضلال اسجل هنا اعتقادي ان سنكلير وزوجته قد اقاما الشواهد اقامه وافيه على الظاهره المعروفه بالتلفته وقد كانت تجارب سينكلير يدور معظمها على الرسوم والأشكال، فيطلب من بعض الحاضرين أن يختار له شكلا هندسيا أو حيوانيا، ثم يحصر ذهنه فيه، وزوجته في بلد آخر تتلقى عنه شعوره في تلك اللحظة، فإذا هي ترسم الشكل بعينه، وقل ما يكون الاختلاف في غير الحجم أو درجة الإتقان، وقد سما سنكلير هذه الظاهره بظاهره الاشعاع الانساني هيومن راديو لانه لا يؤمن باسباب لنقل الافكار والاحاسيس غير الاسباب التي من قبيل اجهزه البرق والمذياع ومن اصحاب التجارب المتعدده في هذه المسائل جوزيف سنل صاحب كتاب الحاسه السادسه الذي يدل اسمه على رأي صاحبه في تعليل هذه القدرة على الكشف والتلقي والإيحاء وما شبهها من الصلاة النفسية عن طريق غير طريق الحواس المعروفة. فهو يقرر أن الأجسام المادية يمكن أن تحس من بعيد لأنها تبعث حولها ذبذبات متلاحقة تسري إلى مسافات بعيدة. وقد تختلف الحواس كما تفعل الاشعه السينيه ويعلل غرائز الاحياء التي تعتدي الى امثالها او الى الاماكن المحجوبه عنها على المسافات الطويله بحاجه تتلقى هذه الذبذبات وتتبعها الى مصادرها اما الانسان وسائر الحيوانات الفقاريه فهي تعتمد على الجسم الصنابوري في الدماغ الشعور بالاشياء التي لا تنتقل اليها بحاسة النظر او الشم او السمع او الملامسه ويستبعد الاستاذ سنل ان يخلق هذا الجسم الصنوبري عطلا بغير عمل في جميع الاحياء الفقارية لان ملاحظاته الدقيقة عن موضع هذا الجسم في الدماغ واختلاف حجمه بين الاحياء قد دلته على تفسير عمله حسب اختلاف موقعه وحجمه فهو في الانثى اكبر منه في الذكر وفي الهمجي اكبر منه في المتحضر وفي الطفل اكبر منه في الرجل وفي الحيوان اكبر منه في الانسان وهو قريب الى فتحات الراس في بعض الاحياء التي تعول على التحسس البعيد ولا تستغني عنه بالقياس العقلي او بالوسائل الصناعيه كما يفعل الانسان وكل من صرف الحي عن استخدام هذا الجسم الصنوبري ضمر واقترن ظهوره بضعف الشعور بالذبذبات والرسائل المتنقلة من المسافات القصيرة قال الاستاذ سنل اما الكشف كما اعرفه انا وكما ينبغي ان يعرف فهو ادراك الاشعه المغناطيسيه او كل الموجات المغناطيسيه المنبعثه من الاجسام المحيطه بنا والتي من شأنها أن تخترق كل جسم يعترضها بدون حاجة إلى الاستعانة بأي عنصر من أعضاء الحس المعروفة والكاشف في رأيي هو كل من يستطيع أن يضبط جانبا من مخه ويعده لكي يستقبل الإشعاع الصادر عن الحاجز يعني من شيء ما بعد استبعاده كل أشعة أخرى شأنه ذلك شأن الجهاز اللاسلكي الذي يضبط لكي يستقبل موجة منبعثة من محطة ما مع استبعاد كل موجة أخرى سواها وفي حسبان الأستاذ سينل أن تلقي الأحاسيس على البعد ضرورة حيوية في الأحياء الدنيا فهي من أجل هذا أكبر على استخدام هذه الحاسة ومما نقله عن العالم الطبيعي الفرنسي الكبير المتحدث جون هنري فابر انه وجد ذات يوم يرقة نوع كبير من الحشرات فحملها الى منزله ووضعها داخل صندوق في غرفة مكتبه وبينما هو جالس في غرفة الطعام ذات ليلة اذ دخل عليه خادمه فزعا واخبره ان غرفة مكتبه امتلأت بفوج كبير من الذباب الضخم فلما ذهب ليرى ما حدث وجد ان يرقته وكانت أنثى قد خرجت من هذا الطور وأن عدداً كبيراً من ذكورها يحوم حول الصندوق ولما كانت كلها من نوع غير مألوف في هذه المنطقة فقد حكم بأنها لابد جاءت من مكان سحيق فأغلق الناخذة وأمسك بها جميعاً وعددها خمسة عشر ذكراً وأراد أن يعرف هل استعانت هذه الذكور في حضورها بحاسة الشمي أو لم تستعن بها فلزع منها ملامسها وهي الأعضاء التي تحمل هذه الحاسة ثم وضع الذكورة في كيس ووضع الكيس في في صباح اليوم التالي نقلها إلى غابة تبعد نحو الميلين وأطلق سراح الذكران جميعا ولكنها لم تلقث بعد الغسق أن شوهدت كلها متجمهرة في حجرة مكتبه لم يتخلف واحد منها عندئذ ايقن ان حاسه الشم لم تكن النبراس الذي ابتدت به الذكور الى مكان الانثى الاستاذ سنل كما نرى لا يتاثر في اثباته لقدره الكشف والشعور على البعد بايمانه بوجود الروح او العقل المجرد ولا يعتمد في تجربه من تجاربه الكثيره على تعليل غير التعليل الجسدي والمباحث الطبيعيه وقد سبقه إلى التنويه بشأن الجسم الصنوبري فيلسوف كبير من المؤمنين بالقوة الروحية والقائلين بالتفرقة بينها وبين الكائنات المادية وهو ريني ديكارت الذي يلقب بأبي الفلسفة الحديثة فإنه اعتقد أن الجسم الصنوبري هو الجهاز الموسل بين الروح والجسد أو هو موضع التلاقي بين حركة الفكر والجسد وحركه الاعضاء اما الذين اعتقدوا ان الجسم الصنوبري غده منظمه للوظائف الجنسيه او اطوار النمو الاخرى ف الاستاذ سينل يرد عليهم قائلا اذا كان هذا الجسم غده وظيفتها تنظيم التطور او الامور الجنسيه كما يقولون فكيف صح ان يكون مقره وسط المخ بين المراكز التي تستقبل المرئيات ولماذا هو محمول على ساق ولماذا كان في الفقاريات الدنيا فتحة تشبه النافذة في الجمجمة فتسمح لهذه الحيوانات بالاتصال بما حولها قدر المستطاع على اننا اذا راجعنا انواع التجارب التي سجلها النفسانيون لم نستغني بفكره الاشاع ولا بفكره الجسم الصنوبري عن تعليل اخر بطريقه العقل او الروح فنحن نفهم ان الاشعاعه ينقل المجسمات والمحسوسات ولكننا لا نفهم كيف ينقل الفكره او الصوره المتخيله فاذا تذبذب الشعاع بحركه الكلمات المنطوقه وصلت هذه الكلمات بحروفها واصواتها الى جهاز التلقي فنسمعها كلمات كما فاها بها المتكلم من محطه الارسال ولكن الفكره التي في الدماغ لا تتحول الى كلمات بحروفها واصداءها ولا تتاثر من تحولها حركه تهز الاثير كما تهزه حركات الافواه فكيف تنتقل الفكره بالاشعه من دماغ الى دماغ واذا فكر احد في صوره هندسيه او حيوانيه فكيف تصبح هذه الصوره حركه اشعاع كحركه المذياع قد تشاهد كثيرا ان الذي ينتقل في هذه الحاله هو معنى الصوره لا شكلها ولا خطوطها التي تكونها اذا كان المرسل يفكر في عصفور ولا يحسن رسمه فان المتلقي يحسن رسم العصفور ان كان من الحاذقين للرسم ولا ينقله نقلا الييا كما تمثل في الذهن الذي ارسل الصوره اليه وكذلك يحدث اشكال المثلثات والدوائر والمستطيلات وكل شكل يختلف بالحجم والاتقان ويحافظ على معناه مع هذا الاختلاف فاذا ثبت الكشف والشعور على البعد بالتجربه التي لا شك فيها فلابد من اثبات الاشاعه العقليه او الروحيه لتعليل انتقال الافكار بغير الفاظ والصوره بغير حركات في الاثير اما الجسم الصلبري فاذا كان عضوا طبيعيا وجب ان يكون عمله على اشده واصحه في اصحاب الاجساد الطبيعيه والامزجه السويه ولكن الذي يشاهد في اصحاب القدره على التلقي انهم يشذون عن سواه المزاج المعهود في الاصحاء وان هذه الملكه فيهم لا تحيا كما تحيا الاعضاء الاثريه المهمله بل تحيا بها تحيا العبقريات الخلاقه بمعاني الفنون ومبتكرات الفهم والخيال وان الذي يمتاز بها لا يكون اقرب الى الحيوان بل اقرب الى المثل الانسانيه التي تتجاوز كثيرا عن الغرائز الحيوانيه والنوازع الجسديه واذا كان الجسم الصنوبري متلقيا للحس على اسلوب العيون والاذان والالاف وجب أن تتساوى عنده جميع المرسلات وأن لا يميز ذبذبة عن ذبذبة ولا مكانا عن مكان وجب عند جلوس عشرة في بقعة واحدة أن يتلقوا جميعا صوت الاستغاثة المنبعثة من الأماكن القصية لأن هذا الصوت حركة مادية والأجسام الصنوبرية عند هؤلاء العشرة اجسام ماديه تعتز بتلك الحركه على السواء ولا يقال ان الذي يعنيه الخبر هو الذي يسمعه لان العنايه تتولد من سماع الخبر لا قبل سماعه وقد يكون المقصود بالخبر غافلا عنه غير متهيئ لسماعه في تلك اللحظه واذا كانت الغنايه من الجانبين تضيف شيئا الى قوه الحس فهي اذا شيء عقلي ارادي ينحصر في العقل والاراده ولا يعم كل حركه تخطر في الاثير ولا غرابه في ندره الظواهر الروحيه بين العوامل الماديه اي يحس بالاثار الروحيه احاد ولا يحس بها الاكثرون لاننا قد تعودنا ان نرى كائنات لا تحصى بمعزل عن فعل العقل او الروح ولكن الغرابه البالغه ان يكون في كل دماغ جسم صنوبري وان تنبعث الذبذبات من جميع الاجساد بغير انقطاع ثم تنحصر ظواهر الكشف او الشعور البعيد في احاد معدود ولا يصح ان يقاس هذا على اجهزه المذياع التي تشكل عن الاذاعه بغير تحريك او توجيه لان امتناع هذه الالات عن الحركه بغير مدير يعرف تركيبها هو الحالة الطبيعية التي لا يتصور لها العقل حالة سواها أما الأحياء فإنهم هم المحركون والمتحركون وهم المفاتيح ومدير المفاتيح فامتناع العمل الطبيعي فيهم مع شيوع أسبابه عجب يحتاج إلى تفسير وحسب الناظر في الأمر بعد هذا أن يعرف أن تجارب الشعور البعيد وما جرى مجراه يثبت عند أناس لا يعللونها بالروح ولا بالعقل المجرد لينتفي من ذهنه أنها وهم من أوهام العقيدة وأنها خرافة متفق عليها فلا تستحق الجد في دراستها من طلاب الحقائق على سنن العلماء ويبدو للأكثرين من مراقبي هذه الظواهر النفسية أن التنويم المغناطيسي اثبت من الشرور على البرد واشيع منه واقرب الى التصديق والتعليل وما فيما نرى يعرض لنا امثله كثيره لا نصادفها في ظاهره الشعور على البعد اثبات الاتصال العقلي بوسيله غير وسيله الذبذبات واستخدام الاجسام الصنوبريه لان النائم يتلقى عن منومه صورا لا يتاتى تعليلها بالاشعاع او ما شابهه من التهيارات الماديه وكثيرا ما تكون الرسائل المغناطيسيه قائمه على تخيل لا وجود له في عالم الحس ولكنه ينتقل الى ذهن النائم لان المنوم لفقه وامره بتلقيه وتصديقه وهو يرى ما في خيال المنوم ولا يرى ما في خيال غيره ولو كان معه في حجره واحده وقد تعددت التعليلات الاتصال بين فكر وفكر بالوسائل المغناطيسيه ولكنها جميعا اعجب من القول بامكان الاتصال بين العقل المجرد والعقل المجرد بمعزل عن الحواس والوسائط الماديه ويكفي في التجارب المتواتره ان يلقي المنوم نظره على كلمه مكتوبه او صوره مرسومه او يستحضر الكلمه او الصوره في خلده ليراها النائم مما راها المنوم أو تخيلها تخيلاً لا يمثله شكل محسوس قابل لتحريك الأشعة أو التيارات ولا ندري لماذا لا يتأثر تنويم الحيوان الأعجم ونقل المحسوسات إلى دماغه إذا كانت المسألة كلها مسألة الحواس والأعصاب والتيارات التي تنتقل كما ينتقل الشعاع ومما لا نزاع فيه أن حق الفكر الإنساني في قبول هذه الظواهر أرجح جداً من حقه في إنكارها والبت باستحالتها كأنها شيء لا يتأتى وقوعه بحال من الأحوال فلاستحالة في ظاهرة من هذه الظواهر غير مستثنى منها النادر المستغرب بالغاً ما بلغ من الندرة والغرابة في جميع الأزمان فالاطلاع على المستقبل غريب ومعنى لم تثبت تجربة علمية قابلة للتكرار ولكننا لا نستطيع ان نجزم باستحالته الا اذا استطعنا ان نجزم بحقيقة الزمن وحقيقة المستقبل ثم جزمنا بان هذه الحقيقة تناقض العلم بشيء قبل ان يأتي اوانه ويجري في مجراه فما هو الزمن نحن نتخيله في اوهامنا على صور كثيرة لا تخلو احداها من نقص ومناقضه لبقيه المقررات المسلمه لدينا فنحن تاره نتخيل الزمن كانه بحر يزداد خطره في كل لحظه ويمتلئ شيئا فشيئا ولا يزال فيه فراغ مهيئ للامتلاء وهو فراغ المستقبل المعدوم ولكن هل الماضي اذا هو الموجود وهل هو الحاصل المتجمع في بحر الزمان والمستقبل هو المعدوم وما هو الآن الذي ليس بماض ولا بمستقبل ولا يوصف إلا بأنه حاضر غير ماض ولا آت وتارة نتخيل الزمن كأنه محيط شامل لما كان وما هو كائن وما سيكون ونحن نتقدم فيه كما يتقدم المسافر في أرض يراها بعد أن تقع عليها عيناه فالمستقبل في هذه الحالة موجود ولكننا نحن لا نراه موجود إلا حين نصل إليه وتارة نتخيل الزمن كأنه خط ممتد والأوقات المتتابعة كنقاط المنطوية فيه ولكننا إذا تتبعنا هذا الخيال لم يذهب بنا إلى بعيد لأن الخط ممتد في كل جانب ومتعمق في كل باطن ألا تشابه بينه وبين الخطوط تارة نتخيل الزمن قابلا للتجزئه ولكننا لا نستقر على المقياس الذي يحكم لنا بالقرب او البعد او العمق بين مسافات الاجزاء واذا جزانا الزمن حكمنا بان الزمان كله محدود لان مجموع المحدود محدود ولكن ما هي حدود الحاضر وما هو الخارج منه والداخل فيه وما هو الفرق بين حاضر وحاضر بمقياس الزمان او بمقياس الفضاء على انه اذا كان الزمان اجزاء وكان محدودا كاجزائه فقد بقي امامنا الابد الذي لا ماضي فيه ولا حاضر ولا مستقبل ولا ينقسم الى اجزاء ولا يدرك له ابتداء ولا انتهاء ولا حركه بين الابتداء والانتهاء فمن الجائز أن المستقبل معدوم في الزمان المنقطع موجود في الأبد الذي ليس له قطاع ومن الجائز أن يكون الزمن نفسه متعدد الأبعاد تتلاقى فيه شيء من الحاضر وشيء من الماضي وشيء من المستقبل في بعض تلك الأبعاد ومن الجائز أن المستقبل يتكشف لعقل الإنسان من إيحاء العقل الأبدي المطلع عليه كما يطلع على ما حصل وما هو حاصل بالاختلاف وقد جاز ان ينتقل علم من عقل انسان الى عقل انسان فينطبع فيه بالتوجيه والايحاء كانه منظور ومسموع فلماذا لا يجوز لنا ان تنتقل وقائع المستقبل الى علم الانسان من العقل الابدي وهل نستطيع ان نقرر وجود العقل الابدي دون ان يقرر انه مطلع على كل ما يقع في الابد الابدي الذي يجزم باستحاله الاطلاع على المستقبل عليه اولا ان يجزم بالصوره الصحيحه للزمن ويجزم بانها لا توافق الاعتراف بوجود المستقبل على وجه من الوجوه وعليه ثانيا ان يجزم باستحاله العقل الابدي واستحالة الإيحاء منه إلى العقول الإنسانية وعليه أن يقيم الدليل على هذا المستحيل أو ذاك المستحيل ولا دليل وربما خطر لبعضهم عند النظرة الأولى أن استطلاع الماضي ريترو كوغنيشن ظاهرة لا تثير الاعتراض بمن يعترضون على العلم بما سيكون لأننا نعلم حوادث التاريخ كأنها من حوادث الوقت الحاضر التي توقل إلينا من مكان بعيد ولأن حوادث الماضي متفق على وجودها في زمانها ولا اتفاق على وجود ما سيكون قبل أن يكون لكن الحقيقة أن استطلاع الماضي واستطلاع المستقبل على حد سواء في طبيعة الملكة التي تقتر عليه لأن القائلين بهذه الملكة لا يقصدون معرفه الماضي كما نعرف روايات التاريخ او روايات الشهود ولكنهم يقصدون ان صاحب هذه الملكه ينكشف له منظر مضى دون ان يبلغه من طريق القراءه والسماع فيشهد مثلا مجلس من المجالس المجهوله عنده وعند غيره ويبصر كل جالس في مكانه الذي كان فيه ويسمع ما قالوه ولو لم تدونه الكتب وتردده اقوال الرواه فالكشف عن الماضي يحتاج اذا الى التعليل الذي يحتاج اليه الكشف عن المستقبل لانه دائما يتاثر بايحاء عقل الى عقل او بتقدير صورة للزمن لا ينتفي فيها الماضي ولا المستقبل كلا الانتفاء وهذه الظواهر كلها اغربها واقربها معا ليست بالشيء الجديد في تاريخ الانسان وانما الجديد عليها في زماننا هذا انها دخلت في متناول البحوث العلميه وان الباحثين يتخذون منها شيئا فشيئا مواقف من العطف والفهم اقرب من مواقفهم الاولى في مطلع الثوره العلميه على سلطان رجال الدين في الازمنه الماضيه كان الناس يصدقون هذه الظواهر بغير بحث في حقيقتها وحقيقه ما يدعونها او كانوا يكذبونها تكذيبا باتا بغير بحث كما يفعل المصدقون ووضع زمن كان العالم الطبيعي فيه يحسب الانكار المطبق امام هذه الظواهر اجدر شيء بوقار العلم وكرامه المباحث العلميه ومن هؤلاء عالم في طبقه اللورد كلفن الذي قال في بعض خطبه سنه 1883 والان قد اومات الى حاسه سابعه محتمله واعني بها الحاسه المغناطيسيه ولنفاسه الوقت وضيقه عن الاستطراد وابتعاد الموضوع عما نحن بصدده اود ان ادفع الظن بانني على اي نحو من الانحاء يمر الى شيء من قبيل تلك الخرافه التعسه خرافه المغناطيسيه الحيوانيه وتحريك الموائد وتحضير الارواح وملاجاتها والتنويم المغناطيسي المعروف بالمسمريه والكشف والتخاطب بالدقات والنقرات الروحانيه وما الى ذلك مما سمعنا عنه كثيرا في الزمن الاخير اليس هناك حاسه سابعه من هذا النوع الغاضب وإنما الكشف وما اليه نتيجة خطأ في الملاحظة على الاكثر يرتجح احيانا بالتزوير المتعمد على عقل بسيط جانح الى التصديق ولكن هذا الموقف يتغير على التدريج ولا يشعر العالم اليوم انه يعطي العلم حقه من الوقت فارهين يبتدئ بالانكار في هذا المجال او يرجح الانكار بغير دليل قاطع يقاوم ادلة التصديق من لم يقبلها من العلماء لم يأنف من اعتبارها صالحه للقبول مع توافر الأدله وتمحيص التجربه من الفهم وخطا الملاحظه على انها سواء دخلت في مقررات العلم او لم تدخل فيها لن تكون هي وحدها عماد الايمان والتصديق بالغيوب فان الايمان يحتاج الى حاسه في الانسان غير العلم بالشيء الذي هو موضوع الايمان وقد تتساوى نفسان في العلم بحقائق الكون كله، ولا تتساويان بعد ذلك في طبيعة الإيمان، لأن الإنسان لا يؤمن على قدر علمه، وإنما يؤمن على قدر شعوره بما يعتقد، ومجاوبته النفسية لموضوع الاعتقاد، وطبيعة الاعتقاد في هذه الخصلة مقاربة لطبيعة الإعجاب بالجمال، أو لطبيعة التذوق والتقدير للفنون، فإذا وقف اثنان امام صورة واحده يعلمان كل شيء عنها وعن صاحبها وعن ادواتها والوانها وتاريخها لم يكن شرطا لازما ان يتساويا في الاعجاب بها والشعور بمحاسنها لما يتساويان في العلم بكل مجهول عنها وصدق من قال ان القداسه مزيج من العجب والرهبه ولا يتوقف العجب من الامر المقدس على استكناه كل ما ينطوي عليه وستظل هذه الظواهر تفصيلا يجوز الشك فيه بقاعده مقرره لا يجوز الشك فيها ونعني بالقاعده المقرره ان الموجودات اعم من المحسوسات هناك موجودات اكثر مما نحس بل هناك موجودات قابله للاحاطه بها من طريق الاحساس اكثر مما نحسه الان بالالات ووسائل التقريب والتضخيم ولا تزال غرائز الحيوان تدلنا على ضروب من الاحساس الخفي لا يعللها العلماء باكثر من تسميتها باسم الغريزه وكانهم اذا لجؤوا الى كلمه مبهمه لا يفهمونها كان اجدر بكرامه العلم من الجاهل الذي يفسر الامر كله بقدره اله وفي الغريزه عبر كثيره لا تنسى في صدد الكلام على الحادثه الدينيه وخطا الانسان في التعبير عنها وتمثيل موضوعاتها فقد يساؤ استخدام الغريزه ولا يقضح ذلك في نشاتها ولا في وجهتها كالطير الذي يهاجر طلبا للسلامه او للغذاء ويسقط في البحر من الاعياء لانه يختار طريقا انقطع بطغيان البحر عليه منذ عصور فدافع الغريزه موجود ومعقول وحب السلامه موجود ومعقول وخطا المحاوله في استخدام الغريزه لا ينفي صدق هذا ولا صدق ذاك والانسان في غريزته النوعيه يخدع نفسه ويضل عن الغايه من حيث يشعر أو لا يشعر بانخداعه وضلاله يخدع نفسه حين يحسب أنه يعمل للذته أو يعمل لذاته ويضل ضلالا بعيدا حين يقتل عشرين رجلا كبيرا يكفل القوت أو السلامة لطفل واحد هو ابنه الذي لم يلده إلا لبقاء النوع كله يقتل عشرين مخلوقا ناميا من النوع لبقاء مخلوق منه غير موثوق بنمائه وهو يطاوع الغريزة النوعية بذلك ولا يناقضها في نهاية المطاف لأن حب الأبناء لو توقف على الحساب العددي والموازنة بين الكثرة والقلة لما حرص الناس على الأبناء ولا ظفر النور بالبقاء وأدخل من ذلك في ضلال الغريزة وثبوتها في وقت واحد أن الأب الذي يدث عليه طفل غير ابنه ولا يخالجه الشك فيه يحبه ويرعاه و يفتدي بقاءه ببقاء الكثيرين ولا يجوز من أجل ذلك أن يقال إن الغريزه النوعيه غير صحيحه لأن الوالد غير صحيح فالتعبيرات عن الحاجه الدينيه تقبل الخطا الكثير ولا يستفاد من ذلك أن الحاجه الدينيه غير لازمه أو أنها مكذوبة النشأة في أساس التكوين وهذا الذي سميناه بالوعي الكوني هو الذي يحس بوقعة الكون فيترجمها على قدر حظه من التصور والتصوير فيقع الخطأ الكثير في التعبير وفي محاولة التعبير ولا يمتنع من أجل ذلك أن نتلقى الكون بوعي لا شك في مواعثه وغاياته وان احاطت بتعبيراته شكوك وراء شكوك وربما كان هذا الوعي الكوني فرضا صادقا او راجحا ثم ينتهي به الامر عند ذلك لو لم تكن ظاهره التدين التي تترجم عنه ملازمه لبني ادم في جميع الاماكن ومن اقدم الازمان ولو لم ينبغ في الناس افراد من ذوي العبقريه تملاهم روعه المجهول ولكن الاديان تعم البشر ولا تغنيهم عنها غريزه حب البقاء او غريزه حب النوع او حب المعرفه او دواعي السياسه الاجتماعيه وقد وجدت اديان تبشر بالفناء ولا تبشر بالبقاء وتحرم على كهانها النسل ولا تعدهم شيئا في السماء فهي اي الاديان من وعي غير وعي التحفظ والسلامه وغير وعي السياسه ودواعي الاجتماع وقام في العالم عباقره دينيون لا يهدؤون بما يجيش في نفوسهم من قوه الشعور بالمجهول ولو كان هذا المجهول المغيب عن الناس لا يستحق ان تجيش به نفس انسانيه تصرفنا سيره هؤلاء العباقره بكلمه واحده هي كلمه الجنون الذي وصفوا به كلما ظهروا بين قبيل من المعاندين ولكن المجهول المغيب أحق من جميع الموجودات بهذا الجيشان العظيم فالطبائع التي امتازت باستيعابه واستعدت لدوافعه لا تمتاز بخلل خلو من المعنى بل تمتاز باستقامة في التكوين فيها كل معنى كبير من معاني الشعور العمير وقد أحس الإنسان قبل أن يفكر فلا جرم ينقضي عليه ردح من الدهر في بداءة نشأته وهو يفكر حسياً او يفكر لمسيا فلم يعرف معنى الوجود الا مرادفاً لمعنى المحسوس او الملموس فكل ما هو منظور او ملموس او مسموع فهو واقع لا شك فيه كل ما خفي على النظر او دقق عن السمع واللمس فهو المعدوم سواء وقد كان للحاسة الدينيه فضل في انقاذ الاول من هذه الجهاله الحيوانيه انها جعلت عالم الخفاء مستقر وجود ولم تتركه مستقر فناء في الاخلاق والاوهام فتعلم الانسان ان يؤمن بوجود شيء لا يراه ولا يلمسه بيديه وكان هذا فتحا علميا على نحو من الانحاء ولم ينحصر امره في عالم التدين والاعتقاد لانه وسع آفاق الوجود وفتح البصيرة للبحث عنه في عالم غير عالم المحسوسات والملموسات ولو ظل الإنسان ينكر كل شيء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات وحدها بل خسر معها العلوم والمعارفة وقيم الآداب والأخلاق ويجيء الماديون في الزمن الأخير فيحسبون أنهم جماعة تقدم وإصلاح للعقول تكوين لمبادئ الفكر والواقع انهم في انكارهم كل ما عدا الماده يرجعون القهقره الى اعرق العصور في القدم يقولون للناس مره اخرى ان الموجود هو المحسوس وان المعدوم في الانظار والاسماع معدوم كذلك في ظاهر الوجود وخفيه وكل ما بينهم وبين همج البدائة من الفرق في هذا الخطا ان حسهم الحديث يلبس النظاره على عينيه ويضع المسماع على اذنيه ويحسبون على هذا انهم يلتزمون حدود العلم الامين حين يلتزمون حدود النفي ويصرون عليه في مساله المسائل الكبرى وهي مساله الوجود بل مساله الاباد التي لا ينقطع الكشف عن حقائقها في مئات السنين ولا آلو في السنين ولا ملايين السنين لا الى اخر الزمان في هذه المساله الكبرى ونحن لا نستطيع ان نقول لا الى اخر الزمان في مساله من مسائل الحجاره او المعادن او الاعشاب او مسائل البيطره وعلاج الاجسام وليس النوع البشري على ابواب محكمه يخاصم فيها من يثبتون او ينكرون ويتحدىهم وهو جالس في مكانه ان يثبتوا له ما ينفيه ولا يهتدي اليه بالعين والمجهار ولكنه على الاقل امام معمل للتجارب يبدا فيه البحث ويعيده ثم يبدا ويعيده في كل عصر على ضوء جديد وهو امام الكون خاصه لم يكد يبدا البحث في مساله الاباد الا منذ مئات معدوده من السنين فيا له من علم بديع هذا العلم الذي يقطع بالنفي الى اخر الزمان دون اي تردد او ينتظر مفاجئات الزمان والواقع ان العلم كله يقوم على اساس الايجاب والترقب ولا يقوم على اساس النفي والاصرار وما من حقيقه علميه الا وهي تطوي في سجلها تاريخا طويلا من تواريخ الاحتمال والرجاء والامل في الثبوت وإن تكرر الدواعي الشكل بل دواعي القلوب فبحث الإنسان عن العقاقير وبحث عن المعادن وبحث عن الثمرات والغلات بروح ترتقب إيجاباً وثبوتاً ولا تنتقل من نفه إلى نفه ومن إصرار إلى إصرار وهذه هي روح العلم أمام الصغائر من شؤون البيوت والأسواق فلماذا تكون روح العلم إصراراً محضن؟ وانكار متلاحقا على غير اساس وبغير ترقب او انتظار في نفي كبر المسائل على الاطلاق واجدر الازمنه ان يتبدل فيه هذا الموقف هو الزمن الذي تكشفت فيه الاجسام عن عنصرها الاول فاذا هو اشعاع او حركه في فضاء فاقترب الوجود المادي نفسه من عالم المعقولات والمقدورات وتقرر لنا أن الحواس لا تستوعب معنى الوجود في الصميم لان زوال العدم هو الصفة الوحيدة اللازمة للوجود ولا يستلزم زوال العدم تجسما ولا تجرما ولا كثافه من هذه الكثافات التي تتمثل بها الاجسام للحواس بل يكفي فيه حركة مقدوره او معنى لانه من طبيعه المعقولات ما أضيق النطاق الذي بقي للحس الظاهر من أسرار الوجود وما أحराने أن نفصح للوعي الكوني ولالبداهة مجالا يتسع مع الزمان ولا نحسه في نطاق يضيق ثم يضيق حتى يسقط من الحسبان والإنسان قد رأى نور الشمس والكواكب بعينه منذ مئات الألوف من السنين ولم يقبس نور الكهرباء من ينبوع الضياء الكوني الا في القرن الاخير فتدرج من قدح الحجر الى حك الحطب الى فتيله الدهن الى غاز الاستصباح الى نور الكهرباء في هذا الابد الطويل من الدهور وراء الدهور فوعيه الباطن لم يقصر عن وعي عينيه في هذا الشوط البعيد لانه تنقل من عباده الحصى والحشرات الى عباده الاله الواحد في بضعه الاف من الدورات الشمسيه وجاز لنا ان نقول ان ضميره كان اسرع من عينيه الى اقتباس الضياء وكان اقدر من فكره على مغالبه الظلام واي ظلام انه لم يكن ظلاما كظلام الليالي والكهوف يسلم مقاده لكل قادح حزن او نافح ولكنه كان فلاما تجوس فيه مرضت الجهل وشياطين العادات وأبالسة المطامع والشهوات فان دل ذلك على شيء فانما يدل على حاجه الضمير الى ذلك النور الذي اهتدى به واهتدى اليه